بعد العقيدة والقيم قضية المال تملكه وكسبه وفلسفته وإن نظرة الإسلام للمال نظرة أخلاقية وليست نظرة نفعية أو براجماتية تقول حصل المال بأي طريقة بغض النظر عن القيم والأخلاق وإن واقعنا المعاصر يدل على أن الكثير من الناس يلهث خلف المال في سعار محموم غرضه أن يكسب المال فقط وبأي طريق ولا يبالي بالآخرين وفي سبيل تحصيل المال ضاعت ذمم ووئدت أخلاق وتجاوز الناس عن فضائل وفقدت مروءات وصار كسب الناس ونظرتهم للحياة تحصيل المال فقط من أي وجه كان حلالا أو حراما الإسلام لا يمنع التملك بالطريقة المشروعة. ويجعل للعبد حق الاستمتاع في المال في إطالة الحلال بغير إسراف، وكذلك يجعل في المال حقا للفقراء والمساكين. يسمى بالزكاة تعبدة وليس غرامة، وهي ركن من أركان الإسلام الأصيلة. بهذه النظرة المتكاملة الكلية لقضية المال. يجعل الإسلام القيم مهيمنة والأخلاق أصيلة والمال تبع لها أما أن نجعل الأخلاق تابعة للأن أن نجعل الأخلاق والقيم تابعة للمال فهذا أمر مرفوض لأن القيم عندها سوف تتدهور تحدث عن تاجر يريد أن يحصل أكبر قدر من المال. ولكنه لا يبالي بنوع الأزياء التي يبيعها للنساء العاري وغيره أو تكلم عن الذين يتاجرون في أدوات التجميل أو غيرهم أو الشركات التي تعلن عن دعاياتهم بصور البنات الغرض تحصيل المال وإن كان على حساب القيم والأخلاق اليوم أترق خضية خطيرة من أخطر قضايا المال وهي من الظواهر المتفشية في كثير من مجتمعات المسلمين إنها قضية مصيدة للأمانة ومضيعة للديانة وفخ للمروءة وذبح للقيم ونحر للأخلاق إنها قضية تشل المجتمع وتقدم غير الأكفاء عليه تؤخر المتقدمين وتقدم المتأخرين بسببها ضاعت ضاعت الدماء وأهدرت حقوق وذهبت فضائل بسببها تسلق المتسلقون بعرق على حساب عرق المجدين وجهود المجتهدين إنها قضية الرشوة آثارها وأحكامها ومخاطرها لعن الله الراشي والمرتشي كما في سنن أبي داود وصححة الألباني في السلسلة لعن الله الراشي والمرتشي مطرودان من رحمة الله لأنهما ضيعا أمانة الأنبة واتبعا الأهواء والمطامع وكانت الرغبة الأساسية هو تحصيل المال وجمعه ولكن على أي طريق وبأي سبيل لا يبالون قال صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند وإن كان في إسناد الحديث قال إذا ظهرت الرشا أي الرشوة في أمة إلا عذبهم الله بالرعب عاشوا في رعب مستديم دائما في قلق دائما في خوف من اجتياح الأعداء من تدخل الكفار من الأمراض من القتل ومن النهب ومن السلب إن الرشوة من مخاطرها الأساسية أنها تقدم غير الأكفاء فإذا رشى فقط قدم ليستلم العمل على حساب الأمة وعلى حساب الدولة وعلى حساب المجتمع وعلى حساب الكفاءة ولذلك كثير من الشركات تتبنى أعمال فإذا بهذه الأعمال لا يمضي عليها إلا شهور ويظهر فيها الخلل بينا كم من طريق الرصف ثم كسر وكم من جسر بني ثم أعيد في الأمة الإسلامية في أنحاء العالم لأنهم لا يعملون وفق الإتقان ولا وفق الشروط إن الرشوة تضيع المواصفات وتتلاعب بالمواعيد وتهدر الحقوق الأساسية للأمة وإن الرشوة قد تأخذ صورا كثيرة منها الهدية لا يقولون أنها رشوة يسمونها هدية وهي بالنسبة للموظف أيا كان في أي موقع من الدولة حرام حرام قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول أي أي شخص يعمل في مرفق إذا أعطي هدية ولو في بيتي ما أعطي الهدية إلا لمركزه المرموق نظرته إلى الذي أهداه بعد الهدية وقبلها ألا تختلف وإذا جاءه بعد ذلك في معاملة من المعاملات أو قدم شيء هل سيعامله وفق القوانين واللوائح والضوابط أم أنه سيجامله لذلك لما قال ابن في حديث ابن اللتيبية لما قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال ما بال أقوام يعملون لنا فنرسلهم فيقول أحدهم هذا لي وهذا أهدي لكم هلا جلس في بيت أبيه وأمه ثم يقول هذا أهدي لي فما من أحد منهم يأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله إن كان من الإبل جاء يحملها ولها رغاء وإن كان من الغنم جاءت وهي عر وأصل الحديث في الصحيحين إن هذا مرفوض في أمة الإسلام إن الأمة تربي أفرادها على نزاهة الضمير وعلى نقاء الممارسة في كل شيء بل قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة شخص شفع لشخص شفاعة حتى ولو لم يكن موظفا فأهدى إليه المشفوع له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا الحديث في السلسلة الصحيحة حديث عجيب لو أنك توسطت لشخص عند شخص خارج أطور الدولة خارج الوظيفة خارج الشركات في الحياة العامة وأراد المشفوع له أن يكافئك بهدية وإن كانت هذه الهدية خروف سماية أيضا حرام ولا يجوز هذا باب عظيم من أبواب الربا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما توسط لبعض الناس عند ابن زياد جاءه بعض أبو الرحمن السلمي جاءه الرجل بهدية قال أنا لا أقبلها هذا سح قال قلنا نظن أن الرشوة في إعطاء الحاكم أو الموظف قال هذا كفر نعوذ بالله منه هذا كفر إعطاء الرشوة للحاكم لتغيير الأحكام هذا كفر نعوذ بالله منه أما إعطاء الرشوة لإعطاء المال هدية حتى ولو كان على سبيل الهدية الرشوة لا يسمونها رشوة يسمونها تسهلة حق الفطور ما قل لك الدين رشوة يقول لك حق الفطور يقول لك أعصر له أمسح له شنبو يا أخي لا تمسح شنبو ولا دقني ما تمسح له أي حاجة أمسح له يقول لك أمسح له شنبو أعصر له أفهم يا شيخنا الموضوع ما يمشي أفهم الشغل أفهم اللعبة ما تبقى زول مقفول، ما تشدد والله ما أمورك ما تمشي أعصر له بسيطة يا أخي اعتبيرها لوجه الله بس مسكين لقاك في الشارع بس ديته له مبجوز لا يجوز تأتي الرشوة تأخذ هذه الصور حق الفطور التسهيل ال ال ال ال العصر كل هذه مسميات اسمها الرشوة هدية خروف سماية كله لا يجوز أبدا حتى اعتقد بعض الناس أن الحياة لا تسير إلا وفق الرشوة وهذا إن دل إنما يدل على فساد في الأمة هل تعلم أن الاختلاسات في السودان على حسب التقرير الذي نشر في الأسابيع الماضية عدد الاختلاسات تسعمية مليون دينار تسعة مليار السنة الفاتحة كان ستة مليار بزيادة ثلاثة مليار جنيه سوداني في الشركات الخاصة والدولة. الكلام ده ما بتستغرب اليوم لأنه منشور. يعني ما بزود ده سوء ده ده ده كلام المراجع القانوني العام. لما العمل في الدواوين والوزارات والشؤون وال وال والشركات الاختلاس تسعمية مليون دينار سوداني. والله حاجة غريبة لكن. هذي غريبة ما معقول تصل الأمة في قضية المال إلى هذا الحضيض ما المال أصلاً المال بغير قيم أوراق ملونة شكلها جميل فيها فيها قرنفيل بيوره وفيه أفيال وفيه غابة المال بغير قيم حفنة من الأوراق الملونة لكن المال تصبح له قيمة بالقيم ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار رواه الهيثمي عد الذهبي الرشوة من الكبائد وهي الكبير رقم 32 من الكبائر الكبيرة الثانية والثلاثون من الكبائر كبيرة الرشوة الرشوة من الكبائر لترتب اللعن ودخول النار عليها وفي بعض الروايات لعن الله الراشي والمرتشي والرايش والرايش هذا الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي وقد يكون ما عنده أي موضوع بس دار يعمل عمل صالح يجي يلقى لقيتنا مختلفين نقول له ما تنشلو يقول لك ما دار يفهم يا اخي فهموا يا ولد يا صل على الرسول يقول لك صل على الرسول صلى الله عليه وسلم انت داير امور تمشي ولا داير مشاكل دار امور تمشي حاجة يا أخي قال 100000 خلاص خمسين كويس يا اخي شغل ما تفرق معاك اديه ال لعن معهم برضو لا إيد لا كراعه اتبارك يا زول حسن جايب جاي لعبنا رغبتك مال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الرائش متوسط للرشوة يخديو هما عنده زول عمل خير ده يعني دودية يعني دودية لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه ده يدل على خلل في ضمير الأمة خلل في ضمير الأمة ينبغي أن نعود أنفسنا أن نسير أمورنا بالطرق الصحيحة الرسمية وعلى الذين هم على الطرق الرسمية الصحيحة أن يعاملوا الناس وفق, وفق الأسس والنظم أجّى في الأول هو الأول أجّى بعده هو البعد لا يقدم أحد ويؤخر أحد ألم ينهى الله عز وجل؟ عن اتخاذ المال ذريعة لتحقيق هذا، أنا ميقول سبحانه وتعالى في قوله: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال لك ما تعمل شغل زي زيدا. ما تستغيل مكانتك الزول الكف اشتغل أي زول يقدم أوراقه الكف يتقدم انتهى الكلام أما أن يحصل تقديم وتأخير هذا والله بعينه اختلال ميزان العدل الذي إذا اختل اختل كل شيء اختلت التنمية واختل الإعمار واختلت القيم واختل الأخلاق واختل كل شيء لميزان العدل يقتضي أن الكف يتقدم ولو لم يكن يملك مالا ولو لم يكن يملك تزكية ولو لم يكن يملك قريبا له ويعمل في في في في منصب عالي لعن الله الراشي والمرتشي والرائش قال عليه الصلاة والسلام أيما عبد قذف لقمة من الحرام إلى جوفه لم يتقبل الله منه أربعين يوما صرفا ولا عدلا لقمة وحدة لقمة وحدة أربعين يوم تدعو تصلي تصوم الله ما يقبل منك يوسف بن أصباط وهذا فهم عال جدا يوسف بن أصباط يقول إن الشيطان إذا وجد رجلا عابدا يقول لبقية الشياطين انظروا إلى مطعمه فإذا قالوا حرام قالوا كفاكم نفسه ولا تشغلوا انفسكم به فانه يتعب صلوا صوم والتحرف الجرج والحلاوه الحرام ما ده الشيطان ذاته بيشتغل به يقولوا أن ده بس خلاص خلو انتهى أما ذول العابد الشيطان وحلال الشيطان ده بيشتغل معه يجيب يجيب له ملاهي يجيب له صوارف الذي الذي يعبد ويأكل حرام هذا يقول الشيطان كفاكم نفسه فإنه يتعب الشيطان يقول ذلك فيه لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع الصغير قال أخاف عليكم ستا يخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا ستة أشياء أخاف عليكم ستا إمارة السفهاء أن يكون الأمراء من, من ذوي العقول الضعيفة الذين لا يقدرون الأمور ولا ينظرون إلى العواقب ولا يحيطون بكليات الأمور إمارة السفهاء وسفك الدم أن تسفك الدماء بكل يسر وسهولة وبيع الحكم بغريبة شوية بيع الحكم الحكم يتباع يتباع الحكم الحكم يتباع كيف؟ أن يكون النافذون في الأمة هم أصحاب الأموال والنفوذ بأموالهم يمررون السلع التي تكاد تنتهي لأنهم يملكون المال يمررون كل شيء يريدون تمريره في الأمة هل تعلمون أن فندق افتتح جديدا في الخرطوم عرضت فيه أزياء فاضحة بغير تصديق حتى من الدولة فندق عرضت فيه أشياء وما وأين ليس في مكان مخصص حتى في مداخل الفندق للناس بيع الحكم وقطيعة الرحم ونشوا يعني ناشئة يتخذون القرآن مزامير ناشئة تتلاعب بالقرآن وغرضها فقط قراءة القرآن دون أن ينزل وكثرة الشرط أي كثرة الشرطة وكثرة الشرطة ليس ذما للشرطة مش معناها الشرطة كالكترة الشرطة كعبة الشرطة تحرس الناس وتقف على أمن الناس وعلى مقدسات الناس لكن كثرة الشرط دليل على كثرة الفساد كلما عفسد الناس كلما ابتدعوا لهم نوعا من الشرطة تزكية المجتمع والمجتمع ما قاعد الزكة شرطة النظام العام والبلد مدهورة في النظام العام لأن الشرطة مقيدة شرطة المجتمع الشغب مكافحة الشغب شرطة شنو كذا معارف التأمين شرطة السياحة شرطة كذا كثرة الشرط هذا من الأمور التي خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا منها كأنه يود أن يقول كلما كان المجتمع مجتمعا قيما ومثاليا وفاضلا قلت الشرطة فلن تجد رجلا من رجال الشرطة يتحرك ولا يجوب لأن الناس لا يحتاجون إلى الشرطة فيصبح جهاز الشرطة جهاز صغير لأعمال صغيرة أخاف عليكم سدا الحديث في الصحيح الجامع الصحاو الألباني إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير وكثرة الشرط عجيب لكن إن قضية الرشوة وانتشارها إنها من الأمور الخطيرة أغراضها لماذا يرشي من يريد أن يرشي أغراضها إما لتضييع حق أو السكوت على باطل أو تقديم مؤخر أو تأخير مقدم أو تعطيل كفء أو إهدار طاقة وبالتالي سيقول أمر العامة عند الذين لا يحسنون فتختلط الأمور وتنقلب الموازين وتتراجع الأمة وتتقهقر, و و و و وتتقهقر الطاقات وتفر وتتعطل وتشل مصالح ومنافع الأمة أحكامها إن للرشوة أحكام وأول أحكام الرشوة أن الهدية للموظف العام حرام، الهدية للموظف العام حرام خاصة من من مش لأي زول والدهوك دار يديك هدية زول ما عنده معك علاقة ولا بيعرف شغلك كده سقى لوين دار يديك هدية ما في بس. لكن زول بيجيكم في الوزارة بيجيك في محل الشغل، وأداك هدية هذا طمعان يريد أن يستميلك حتى الهدية انظر إلى الآية بلقيس امرأة حازقة قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون امرأة حاقلة رسلت هدية اسمه جس النبط حتى في زوله داري إشي الناس يقولون زول ده بشيل ولا بشيل بيكون خائف منه شايفه حازم كده بيقولون ده بيأكل ولا بيأكل بيأكل شنو الميتة يقوله بيأكل لو قاله بيأكل بعد ذلك ما له أو بحذروه أو ده والله خطير والله في ستين داخله هو ده هو ذاته بي بي بي قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون هدية سموها هدية لكنها في دواخلها لم تكن هدية هدية مسمومة جسنب شوف شوف شوف الأنبياء قالت كان ملك بشيل الهدية وبعدها كان كاتل كان ما شاء نبي ونحن ما نكاتل الأنبياء مرة عقلة أب يقبل قال هدية قال هدية يعرفك مو بدك هدية الناس كتار مساكين ما يدون هدية دار من شنو دار يستمينك هذا النوع الأول حرام النوع الثاني من أحكام الرشوة من أعطى المال لأجل أن يستنقذ حقه أو أن يدفع عن نفسه مكروه ولا سبيل له إلا أن يدفع يدفع واللعنة على الآخذ وليس عليه في حاجة أنت ما لدي الحق زول وما لدي يقدم ولا وليس حاجة حقك والتي عندك حق دار تطلي حقك بس لو لو ما ديرت المرطل لحقك أدي ولكن الحرمة على الآخذ وليس على المعطي الحكم الثالث الرشوة إذا اشترطا قال له يا أخي أنا بأعمل له لك كامدة لكن تديني كده واتفقوا وليس فيها إخراج حق إنما هو بدء حق أو استئنافه حرام على العاطي والمعطي ودخلا في اللعن والطرد من رحمة الله معا لعن الله الراشي والمرتشي الصورة الرابعة في أحكام الرشوة أن تعطي الرشوة لشخص لا علاقة له بالدولة لكن لأنه قدم لك عملا كحديث ابن مسعود والذين قالوا بأن هذا إنما نعده السحت بالمناسبة لما قال الله جل وعلا في التنزيل أكالون للسحت سماعون للكذب أكالون للسحت قصد بهذا السحت اليهود وهم أكثر الناس في التعامل بالرشوة في العالم أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحر الحلال مطعما ومشربا وملبسا إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كما سبق أن قلنا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدققون ويتحرون في قضية المال حله وحرمته خاصة في التعامل مع بعضهم البعض لذلك فتوى ابن مسعود من شفع لأخيه شفاعة ثم طلب أو أهدي إليه هدية فهذا هو السحت ومسروق ابن أجدع تلميذه لما توسط لعين الحاكم لم يكن حاكما رجل عادي عالم وصط على الحاكم قضى الحاكم للرجل فإذا عنده حق أعطي حقه أو كان يريد أن يظلم فعفي من الظلم الرجل أراد أن يهدي لمسروق فنهاه مسروق قال والله لا أخذها فلما سأله قال له كنا نعد هذا هو السحق قال والله يا مسروق كنا نظن الرشوة والسحق أن تعطي الحاكم ليغير لك شيء أو ليعطيك حق ليس بحقك قال أعوذ بالله هذا هو الكفر هذا هو الكفر بالتالي المطلوب منا على مستويين المستوى الأول المطلوب من الشعب ومن المجتمع ومن الأمة أن يضغطوا على أنفسهم وأن يسيروا أمورهم بالطريق الصحيح لا يدفعوا فيه شيء لا تسهيلات ولا حق فطور ولا كذا فواحد مسك وزل قال لي يا خلنا حق الفطور قال لا جدا ركب أمشي أفطرك في بيتنا أغديك في بيتنا قال لي حق الغدا قال لي في بيتنا يتغدى معي بعدك أوصلك أبا قال الدين حاجة بس وفي نوع من الناس ليستخرج منك الرشوة يا يا يا يا في لأجل أن يخرج فيك خطأ بأي طريقة يضغطك ضغط لتخرج له الرشوة على الناس لا يستجيبوا لكن في نهاية الأمر إذا اضطررت لأن مصالحك سوف تتعطل ولأن حقوقك سوف تضيع اعتهي الرشوة ليتحمل هو التبعته ليتحمل بدل اللعن لعنك ولعنه يلعن مرتين لعنك ولعنه أما إن استطعت أنت أن لو أن كل واحد منا استطاع أن, أن يسير الأمور حتى ولو ضاعت بعض الحقوق ولكنه وقف وأصر على أن تسير الأمور على ما يرام لكنا على مستوى أعلى أما المستوى الثاني هو مستوى الدولة لا نتهم أحدا بأنه يتعاطى الرشوة لأن لا نملك بينات على أحد لكني أقول للدولة أولا عليها أن تعطي الموظفين مرات رواتب مجزئة حتى لا ينحرفوا وحتى لا يطلبوا وينظروا إلى ما في أيدي الناس فتضيع مصالح الأمة نظير حفن من دراهم ودنانير ودينارات وجنيهات ثانيا على كل موظف في الدولة أن يكون نزيها أن يكون صارما في علاقاته يحذر عليه أن يحذر المتسلقين البجوه يعمل علاقات يعمل لك عزومة كبيرة لأنك أنت في موقف موقع يعني كبير يعمل لك عزومة كبيرة جدا كويس وخلاص يعني معك علاقة الموظف النزيه لو زول دعاك عنده معاك شغل بتردد عليه قل له متأسف قل له متأسف على الم على كل موظف دعك من الأمة ومصالحها ألا يدخل على نفسه حرام ألا يربي نشأه بالحرام ألا يدرس أبنائه بالحرام هذا المال خطير لأنه يختلط بالعصب وباللحم وبالدم وهكذا تختلط الأمور هذه دعوة لمحاربة الرشوة حتى لا تكون الرشوة جزء من النظام حتى دون أن يشعر الناس الزول يقول لك الصزات العرف كما ديت أمورة غير تمشي أدي. أدي والناس طبعا بيتحركوا بيت بي في مساحة إنه حقي والضرورة الفتوة القناة قبل شوية وأنا بتضرر وأنا مصالحة تتعطل وأنا ما عندي ذنب وأنا عندي حق دار أطلعه نعم عندك حق لكن خذ بالكمال لأجل المصطحة الكلية لأجل البصيرة العامة لأجل النزاهة لأجل إيقاظ ضمير الأمة لأجل أن تسلم الأمور وتستقيم الأشياء والله بعض الناس للأسف الشديد تراهم موظف عادي تظهر عليه سمات الطرف مما يحيرك. موبايل آخر موديل. بيت. أنا بيت فخمة الجو. أنا ما عندي موظف الآن في رأسي. عشان ما تقول لي بعد الصلاة منو. ما بعرفه. كويس. لكن بتحس إنه ممكن دي صورة يا موظف عام. جوا سغال يا مرتب. يا أبني بيت فخم. من وين؟ من أين لك هذا؟ من وين؟ كويس. عربيته فخمة. وكده أغرب حاجة اتصل واحد لاعب كرة قال لي إخوانا سمعوا أنا تبتة هو محترف وخليت وخليته الكرة وتبتة لكن جيأتني من الكرة دي جروش هدايا وكاسات وحوافز بنجبي السمح وركبت عربيا سمحه وزودته مرتين قال والله كان قلت حرام من المرتين اطلقنا والهجة والعربية أبيعة وفكه والبيت أ أ فكه لحد يوم الليالي ملقين اللي فتوه حيرنا ذاته قعدنا نقلب في الأمور وندنا كده ضربناه بعد أسبوع خلي الموضوع كده انقطع شوية أنا قلبه الشيء ده جايز ولا ما جايز من أول ولا الحاصل شنو ذاته بقى فيان مسوا مرتين مرتين بالكرة جاب مرتين وإنت والله تبقى عالم قدر لو باكر مرة بعد ما تقدر عليها والله يلعب الكوري يا زوج مرتين انت تبقى عالم وتبقى برافسر في الذرة والله مرة واحدة في تلتلة النزاحة مهمة نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يتقبل منا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان ودعنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باصماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا همنا ولا أبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل لهم الجنة هي دارنا وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم